بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا يُغْنِي إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وحيوين. الَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوَّامًا سَنِيًّا أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى ذِي مَا أَرْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا إِذْ يَغْشَ السِّدَرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَرَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَا 122. ألكم الذكر وله الأنفى 123. تلك إذا قسمة ضيزى 124. إن هي إلا أسماء وآباءكم سميتموها انتم وآباؤكم ما 119. ولقد جاءهم من ربهم الهدى 110. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وَمَن فِي السَّمَاوَاتِ لَطُعَنِي شَفَاعَةٌ شَيْءَ لَطُعَنِي شَفَاعَةٌ شَيْئًا إِلَّا مَن شَاءَ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يورد إلا الحياة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 سَنُبِ الْأَسْمَ الَّذِينَ يَجْتَنُونَ كَذَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المغفرة.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 تَغُوَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَرَأَيْتَ عِندَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى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 فَمَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ إِلَّا أَنْفًا وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيى 11. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا 12. وأن عليه النشأة الأخرى 13. وأنه هو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقُوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا العلماء وراء طرق والمتفق تاهوا فرشا ما ورشا فبأي آلاء ربك تتمرا اذي مفاتل اذفه ليس لها من دون الله كاشف اف من هذا الحديث فَس يُدول اللج